يقول السائل ما حكم ترديد دعاء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم عقب كل صلاة ثلاث مرات بغية تزكية النفس من الشرك على مدار اليوم التخصيص كما يقول أهل العلم تشريع فإذا خصص ذكرا أو دعاء بوقت كان يجعله في أدبار الصلوات ثابتا راتبا بعد كل صلاة أو يجعله في جملة أذكار الصباح أو أذكار المساء ولا يكون له أي لهذا التخصيص دليل يدخل في جملة الأعمال المحدثه فالأصل لا يخصص لكن هذا الدعاء يستحب الاكثار منه والعناية به لكن لا يخصص مثل ما ذكر السائل دبر كل صلاة, صلاة ثلاث مرات أو نحو ذلك هذا مما لا دليل عليه نعم من وضع على سيارته كتابة ما شاء الله تبارك الله لاتقاء العين هل هذا جائز؟ هذا لا يجوز والأذكار المشروعة أو القرآن يعني التميمة التي تكون من القرآن الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تجوز لا يجوز وضع الحروز أو التمائم أو التعاليق حتى من الفاظ القرآن الكريم لأسباب عديدة ذكرها أهل العلم من بينها عموم الأدلة التي جاءت بالمنع من التعاليق والتمائم ونحوها فهي بعمومها تشمل ذلك وكذلكم سد للذريعة لأن من يبدأ يعلق أو يضع تميمة ربما أنه يضع فيما بعد أو يوضع له أشياء ليست من القرآن وهذا الذي يقع كثيرا فمن باب سد الذريعة أيضا تمنع والأمر الثالث أن ذلك فيه تعريض القرآن للامتهان تعريض للقرآن للامتهان وللتلف الآن بعض الناس يضع المصحف في سيارته أمام السيارة من أجل الحفظ من العين ثم يبقى المصحف تضربه الشمس إلى أن يتلف فهذا يحصل فالشاهد أن مثل هذه الأمور ممنوعة على الصحيح من اقوال أهل العلم سواء كان الذي علقه أذكار أو آيات من القرآن أو المصحف كاملا كل هذا مما ينهى عنه نعم إن بعض الناس يحلف فيقول وحق الله حق الله فعلت كذا وحق الله لا ما فعلت كذا ما الحكم هذه الذي ينبغي أن تتجنب مثل هذه اللفظة وحق الله أو حق ربي أو نحو ذلك هذه ينبغي أن تتجنب لأن من حقوق الله أفعال العباد من حقوق الله أتدري ما حق الله على العباد قال أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا فأفعال العباد لا يحلف بها وهي, وهي حق لله سبحانه وتعالى على عباده فمثل هذه اللفظة الذي ينبغي أن تتجنب ولا يقول انسان في حلفه وحق الله وإنما يقول والله او ربي أو نحو ذلكم نعم يقول بارك الله فيكم إذا حلف الرجل بالمصحف هل يعتبر أشرك لا, لا يحلف بالمصحف له أن يحلف بالقرآن ولا يحلف بالمصحف لأن المصحف يتناول أشياء مخلوقة مثل الحبر والورق والجلد وهذه كلها يتناولها المصحف لكن القرآن نفسه كلام الله سبحانه وتعالى فإذا حلف بكلام الله أو حلف بالقرآن فهذا لا شيء فيه لكن الحلب بالمصحف يمنع لأنه يتناول هذه الأشياء وهي مخلوقة الجلد والورق والحبر هذه كلها أشياء مخلوقة ولا يحلف بها نعم من علق شيئا في يده أو عنقه فإذا سالته قال أتزين به ولا أعتقد به شيئا هل يدخل هذا في الشرك الأصغر هذا يرجع إلى ما علقه لأجله يرجع لما علقه لأجله فإن كان علقه ليكون مثلا سببا لشفاء من مرض أو ألم يجده أو علقه للوقاية من عين أو حسد أو نحو ذلك فالأمر يرجع لما علقه لأجله فإذا كان علقه لهذا الأمر فهو من الشرك الأصغر وإن كان علقه معتقدا فيه فهو من الشرك الأكبر فالأمر يرجع إلى ما علقه لأجله حتى لو كان يدفع كلام الناس بقوله أنني علقته زينة فهذا الذي يتخلص به من لوم من الناس له لا ينجيه من عقوبه الله سبحانه وتعالى نعم الناس قد تتخلص منهم باقل كلمه او ايسر كلمه لكن ليكون همك فيما يخلصك من عقوبه الله ليكون همك فيما يخلصك من عقوبة الله سبحانه وتعالى فهذه التعاليق هذه التعليق ممنوعه إن كانت من أجل اتخاذها سبب للشفاء فهي من الشرك الأصغر وإن كان عن اعتقاد فيها فهي من الشرك الأكبر وإن كان لا هذا ولا هذا فأيضا يمنع منها لأنها ذريعه له أو لغيره ذريعه له لهذا المتعلق أن يرتبط فيها وتصبح جزءا ثابتا منه أو في أولاده فيما بعد يسن فيهم سنة سيئة بالارتباط بمثل هذه التعاليق نعم من حسن صوته بالقرآن في مجلس أو حفل لكي يرى الناس أن صوته حسن هل هذا يدخل في باب التسميع؟ إذا كان, إذا كان زينه لأجل الناس إذا كان زينه لأجل الناس فيدخل في هذا الباب أما إذا زينه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى زينوا القرآن بأصواتكم وفي الحديث ما أدين الله ل ما أدين الله ل ما الله ما الله لشيء ما أدين لاحد حسن الصوت بالقرآن وكما جاء في الحديث أدين أي سمع فتحسين الصوت بالقرآن هذه قربة لله قربة لله سبحانه وتعالى فإذا كان لم يزينه إلا لأجل الناس أصبح من داخلا في السمعة نعم يقول جزاكم الله خيرا كيف تكون طريقة الدعوة للوالدين إذا كان أحدهما يقع في بعض الشركيات خاصة وهما جاهلان أولا ينبغي أن تعلم أن أعظم ما يقدم للوالدين من البر والإحسان والإكرام تخليصهم من هذه الأشياء إن كانوا واقعين فيها هذا أعظم البر أعظم ما تقدمه لوالديك من بر أن تخلصهم من مثل هذه الشركيات ان كانوا قد وقعوا في شيء منها ثم طريقة تخليصهم من هذه الأمور لا بد أن تبحث عن أنطفي وأرفق السبل وأنفعها وأن تتذكر مقام الوالدين وما يحتاجه هذا المقام من أدب الرفيع ومعاملة طيبة وحسن أدب في الحديث وعدم شدة أو غلظة في القول كل هذه لابد من مراعاتها وأن تعمل بدب وجد واجتهاد في تخليص الوالدين من هذه, من هذه الأمري وعليك في هذا المقام أن تجمع بالسمرار بين امرين الدعاء لهما بظهر الغيب والدعوه المستمره الرفيقه لهما وتتلطف ومما أنصح به في هذا المقام من كان ابواه مبتلين بمثل هذه الأشياء أن يكثر من القراءه في التوحيد وأدلة التوحيد حتى يتضلع هذا الابن نفسه بالتوحيد علما به وبأدلة وبالطريقة التي تزال بها الشبه حتى يكون عنده أكثر من طريق وطريق للوصول إلى والديه بالأدلة والبراهين والحجج لأن بعض الأبناء نعم يكون عنده غيره وعنده حرص على تخليص والديه من هذا الأمر لكن ما يحفظ شيء من الأدلة وإذا خاطب والدي لا يخاطب بأدلة ولا بنصوص ولا بكلام أهل العلم فيكون كلامه إما عديم التأثير أو ضعيف التأثير وربما يكون أيضا والده سمع قديما بحديث ضعيف أو حديث موضوع فيورده على الابن فلا يحار الابن جوابا فإذا ينبغي على الابن أولا أن يتضلع ويقرأ كثيرا ما كتبه أهل العلم وخاصة في كتاب فتح المجيد كتاب فتح المجيد هو من أنفع الكتب في هذا الباب اقرأ فيه كثيرا وخف على الأدلة والأحاديث والنصوص وكلام أهل العلم حتى يكون عندك الشيء المناسب الذي تقدمه لوالديك حرصا على هدايتهما وأكد على ما قلته في البدء أعظم ما تتقرب أو أعظم ما تقدمه لي والديك من بر تخليصهما من هذا الأمر ان كان واقعين فيه نعم صلى الله عليك يقول ذكرتم في درس سابق أنه لا يجوز لعن العاصي بعينه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم فهل هذا ينطبق على أهل الكتاب والكفار الملعونين بالقرآن الله عز وجل لعن ال اليهود والنصارى في القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام لعنهم في سنته عليه الصلاة والسلام بل سمع لعنه لهم قبل وفاته بلحظات صلوات الله وسلامه عليه سمع لعنه لليهود والنصارى قبل أن يموت بلحظات قال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد فهذا لعن بالتعمين لكن من يلقاهم عليه الصلاة والسلام من المعينين من هؤلاء كان يقابلهم بالدعوة إلى التوحيد والدلاله إلى التوحيد والتحذير من الشرك فالمعين يدعى المعين الذي يلقاه الإنسان يدعى ويعمل على إصلاحه أما بالتعميم يقال لعنة الله على اليهود لعنة الله على النصارى لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الكافرين لعنة الله على النامصه والمتنمصه لعنة الله على المسترجلات من النساء والمخنثين من الرجال. كل ما جاء في الحديث لعن الله شارب الخمر لعن الله آكل الربا لعن الله الراشي والمرتشي كل هذا يقال لكن اذا رأيت شخصا يرتشي انصحه لا تلعن إذا رأيت شخصا يرتشي انصحه قل هذا حرام لا تلعنه فهذا الباب فيه فرق عند أهل العلم بين التعميم والتعيين يقول يقع عندنا سب الله جل وعلا أو سب الدين وحينما تسأل الساب يقول أنا لا أقصد وإنما كلمة تقال عند الغضب هل هذا من الكفر الأكبر أم الأصغر هذا هذا كفر أكبر بلا تفصيل ناقل من الملة محبط لجميع الأعمال من يسب الله والعياذ بالله أو يسب الدين أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام ويسب القران القرآن يسب سنة النبي عليه الصلاة والسلام دينه كله يبطل لا يقبل الله منه صلاة ولا صيام ولا حج ولا أي طاعة مبطل للأعمال كلها سب الدين أو الاستهزاء بالدين أو السخرية بالله أو برسوله أو بكتابه هذا كله مبطل للأعمال قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم قد كفرتم بعد إيمانكم فهذا محبط للاعمال مبطل لها كلها نعم يقول أطوف بعجوز بين الصفا والمروه فهل يحسب لكل واحد منا نيته نعم يعني لا يلزمك بعد الطواف بها أن تعود لتطوف وحدك وإنما طوافك بها نيتها لها ونيتك لك ولا يلزمك أن تعيد الطواف ولا يضرك كونك حامل لها أو تدفعها بالعربية لا يضرك ذلك نعم هل تجوز الصلاة خلف إمام غير ملتزم مثال ذلك أنه يخفف من لحيته أو أن ثوبه تحت الكعبين الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة ومن صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره فالصلاة صحيحة لكن الأولى أن يقدم الأفضل والأحرص على التمسك ب. السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم والأقرى لكتاب الله سبحانه وتعالى والافقه في دين الله نعم امرأة حاضت قبل الميقات فأحرمت بالعمرة ولبت وبقيت في بيتها حتى طهرت وأدت عمرتها وبعد ذلك رأت مثل بقايا الدم فأعادت الاغتسال هل عليها شيء بالنسبة للعمرة التي أدتها؟ إذا كانت كما وصفت حصل الطهر التام حصل الطهر التام واغتسلت على إثره وأدت عمرتها فلا شيء عليها وإذا رأت الكدرة والصفرة بعد الطهر التام هذه لا تعد حيضا ولا يؤثر عليها نعم ما هي أقل مدة للاعتكاف؟ الأقوال في ذلك عديدة لكن الأقرب الله أعلم يوم وليلة يوم وليلة نعم يقول وهل المرأة مثل الرجل في الاعتكاف نعم لها أن تعتكف في المسجد إذا أمنت على نفسها الفتنه وكان المكان الذي تعتكف فيه في المسجد آمن ليس فيها يعني خوف عليها أو مضرة عليها فلها أن تعتكف يقول حفظك الله هل يجوز إطلاق لفظة المعجزة الخالدة على القرآن الكريم القرآن آية من آيات الله العظيمة الدالة على عظمته وكماله وجلاله والتعبير بمعجزة هذا تعبير متأخر التعبير بمعجزة معجزات الأنبياء يقولون من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أو أعظم معجزاته القرآن الكريم ويصفون بأنه معجزة خالدة باعتبار أن القرآن باقي إلى أن يرفع في آخر الزمان فالتعبير بمعجزة هذا تعبير يعني متأخر وإلا في الفاظ الشرعية في الفاظ الكتاب والسنة اللفظة في هذا آية فالقران آية من آيات العظيمة الدالة على نبوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيقال آيات الأنبياء أما التعبير بمعجزات الأنبياء فهذا تعبير متأخر نعم ما شاء الله إليك يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لمن يعمل عندي اعطاء الزكاة لمن يعمل عندك إذا كان فقيرا ومحتاجا فلك أن تعطيه من الزكاة وإن كان الأولى والله تعالى أعلم أن توصلها إليه من غير طريقك حتى تصف النية في إعطاء لأنه يعمل لك فإذا كنت تخصه بقدر كبير مثلا من زكاه مالك لفقره قد يدخل على نفسك داخل أن ينصح في العمل وأن يحسن في العمل وأن يضاعف العمل وبدل ما يعمل في اول النهار يعمل في آخر النهار, النهار إلى غير ذلك قد يدخل عليك مثل هذه الدواخل الشاهد إذا كان فقيرا يعطى لفقره والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه جزاك الله خيرا